জর কে হি কলমাল বিলোৎ বির হল في دروب الحياة تسير الخطى في دج حيرتي وتقضي الزمان بغير اعتبار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدود